خندقي قابري وقابري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشاشي متى لا هبا يصبر وجه الشرفقي خندقي قابري وقابري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي فمتى ينفث رشة متى لهب أن يصمق وجه الشافعي ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نسجت من قلقي أشرق النور على كل بدنا فمتى من فمتى يا أرض ارض المشرق غنقي قاوي مقاوي وزنادي صامت صم كل لم ينطق فمتى ينفذ الرشاش متى لهب يصنع وجه الشفقي محلو يا فيروز ما عاد لنا اودنت فوا الا احد كل ما فينا جراح ودم نسف من كابد اذ وطني يحك نار ولو ك أغاري وفن، وطني يحمي ونضار ليس يحميك أغاري دُن وفن، ليس يحميك أغاري دُن وفن. سألتني في حماني ضبيت. فتحب الشوق في عيني صبية قلت لا أعشاق حسنا ظاهران أو الحب الحوب عيونا مرجسية إنما أعشاق صدرا عامران يحمل الموت ويزهو بالمنية أدركت سرّي وقالت طبيتي أنت لا تعشق غير البندقية أنت لا تعشق غير البندقية بندقي طاب لي وبالي متى له بلي صبغ وجه الشفق؟ متى أخلع قيدا هبني وفياب نوسجت من قالق؟ أشرق النور على كل الدنيا فمتى يخمر أرض المشرقي فمتى يخمر أرض؟ فمتى يغنور أرض المشرق فمتى يغنور أرض المشرق